الخطأ السادس وعشر طرق السواك عند دخول البيت. هذه كنا يجهلها كثير من الناس. اول ما تدخل البيت تعمل ثلاث حاجات تقول بسم الله. نمرة اتنين تقول السلام عليكم ورحمة الله. نمرة ثلاثة اتطلع السواكي تجد. تقول بسم الله ليه? لانه فقط في مسلم من حديث جابر ان الرجل اذا دخل بيته فذكر اسم الله قال الشيطان لإخوانه لا مبيت لكم في هذا البيت فاذا نسي ذكر اسم الله قال الشيطان ابرقتم من البيت خلي بالك خلي بالك على الحته دي